بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأى تلك آيات الكتاب والذين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 كل يجري لأجن مسمى يدبل الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد لغة وجعل فيها رواسي وأنهارا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 علبهم وزرع ونخيل صن وان وغير صن وان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فلكل وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمُ أَيْذَا كُنَّا تُرَابَنِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث وإن ربك لذو مغفرة لل الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سَوَاءٌ مِّنكُم مَّن سَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَاهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الباء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلاء وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالٍ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلَ فَاتَّخَدْتُمْ مِنْ دُولِهِ نفعا ولا ضرى قل هل يستوي العما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم Qulillahu khalqu kull shayi, wahyu al waaid al qahab, anzal min al sama'ain, fasal tau'diyah biqudirha, fahtmal asail zabad al ما توقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوَّنَّا لَهُمْ في لوط جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاب أفمن يعلم أن ك الحق كمن هو أعمّ إنما يتذكّرُ لَلْبَابِ الَّذين يُوفون بِعهدِ اللَّهِ وَلا يَنقضونَ الميثاقَ وَالَّذين يَصلونَ ما جو نربهم ويخافون سوء الحساب والذين صلبوا بتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيتهم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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أمه dia telah memberikan kepadanya ayat-ayat dari Allah. Katakanlah: Allah menolak siapa yang berbuat jahat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 مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله لمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاءوا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ سَمِّوهُم أَمْ تَنْبِئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي لَظَى أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يؤلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم الله من الله مِمَّا وَاقِ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ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 إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء قد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسولنا ياتي بآية لله بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام كل كتاب وان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفين كَفَى انَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا نَنَاتِ الْأَرْضِ أَنْقَصَهَا مِنْ أطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدِمَ الْكَمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمْ مُرْسَلًا